ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالفين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما, وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعين فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تخاف ولا تحزلي إن رادوه إليك إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي مسافرا ان كادت نتبه بذيبه لولا اربطنا على قلبها لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لي أخته قصيه فبصرت به عن جنوبه فبصرت به عن جنوبه وهم لا يشعرون وحرّم عليه المراضع من قبل. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم, يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلما أن وعد الله حق ولتعلما أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم ولما بلغ أشدّه واستوى آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجز المحسنين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 فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبقش بالذي هو عدو لهما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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصفين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القارأ مدينا قال عسى ربي أيهديني عسى ربي أيهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت ألا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ثم تولى إلى الضل فقال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 فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابتي استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان ان ك حك إحدى بنتيَّتي إحدى بنتيَّتي على أن تأجرني ثمان يحجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشُق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.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 لعلي أتكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نديا من شاطئ الوادي الأيمن فِي البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف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 إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي آهاما على الطير فجعل لي صرحا فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وَإِنِّي لَظَنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُعْتَدِينَ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقروحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما فَالقُرونُ الْأُولَى بَصَائِرَ بَصَائِرَ النَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ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 ولك الرحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا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 وَلَمْ يَقْحُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلَ قَالُوا سِحْرٌ أَنْتَ ظَاهِرٌ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ قُلْ فَأَتُو بِكِتَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُ مَا أَتَبَعَهُ أَتَتَبَعُهُ إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 يك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسن السيئة ولما رزقناهم يوفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 أو لم نمكن لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمرات كل شيء يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لنا ولكن أكثرهم لا يعلم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 هم لا يتساءلون فاما من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار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 إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليال تسكنون فيه، أفلات بصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم, الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلناه فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَةً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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أتيقرون إن جل ذ حظ عظيم وقال الذين أُوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقا الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا أَتَى وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عمروا السيئات فَلَا يجزى الذين عمروا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معاده والرب أعلم من جاء